شبكة كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء إذا الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من في قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذوقوا فِتْنَتَكُمْ هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون ناخذين ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا سهارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسار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 أَمَّا وَلَذِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ذَآئِنكُم تَنطِقُونَ هَلْ تَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ إِذ dahuluعليه فقلوا سلام قال سلام قال سلام قوم فقربهم إليهم قال ألا تاكلوا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بظلام علي فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم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 Kita teraknaf dihayaatul-lazin yang kafan al-ghada beliib, وَسَوَلَّا بِرُفْمِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ نَوْمَ جُنُودِ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَابٍ إِذَا رُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِّيحَ الْعَقِيمِ جَوَّمَ شَيْءَ إِن تَتَّ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَرَمِيم وَفِي ثَمُودَ ابطِل لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين فَعَتَوْا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَا قَوْمٍ يَمْنَعُونَ مَكَانَ مُنْتَصِرٍ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنْ لَوْ كَانُوا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَجْنَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَافْرُ كَذَالِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِنَّ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ وَمَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْنَ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فما وذكر فإن الذكراتا من الرزق وما اريد ان اطعم ان الله هو الرزاق فلا يستعجلون فوضع